119. ومن يكتمها فإنه آتم قلبه 110. والله بما تعملون عليم 111. لله ما في السماوات وما في الأرض 112. تبدوا ما في أنفسكم أو تخف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 112. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرزق بين أحد من رسله 113. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين طرق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا 119. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل وَأَنزَلَ والإنجيل 110. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان 111. إن الذين كفروا إِنَّ اللَّهَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ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 119. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذا بآل فرعون والذين من 119. قبلهم كذبوا بآياتنا اللَّهُ الله بذنوبهم والله شديد العقاب 110. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 111. قد كان لكم آية 119. في فئتين التقطا 110. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء 112.